سورة الحج بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذل كل مرضعة عن ما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها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 فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة, مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبنغوا شدكم ومنكم من يتوافى ومنكم من يرد ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم من شيءاً وترى الأرض هامدة فإذا أزلنا عليها الماء فإذا أزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتتني كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة هاتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير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 إلى السماء ثم يقطع ثم يقطع فالنظر هل يذهب النكيد؟ فالنظر هل يذهب النكيد؟ وما وكذلك زلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يشاء الصراط والمجوس والذين عشركوا والذين عشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شديد ألم تر أن الله يفصل بينهم و الشمس و والجبال و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن صموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار يصفز من فوق رؤوسهم، يصفز من فوق رؤوسهم الحمين، في بطونهم والجلود، ولهم. ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ويسد الحرام الذي جعلناه للناس الذي جعلناه للناس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 ثم محيها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا مسكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم على ما رزقهم من بنية العام فإله أبشر المخبثين الذين إذا ذكر الله وجهت ملوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومنا رزقناهم والبود نجعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صفا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَإِذَا وجبت جنوبها فكلوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ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 الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوار كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا إلا أن يقولوا ربنا الله ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت لهدمت صوامع وبيع وصلوات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 وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوحي وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم نوط وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِي كَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأَيٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ, فهي خاوية عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئِرٍ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 القلوب التي في الصدور واستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون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 قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوثوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فيؤمن به فتخبت له قلوبهم وإن الله لعن الذين الصراط المستقيم، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم، حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم. الملق يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا. صالحات في جنات عيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك، فأولئك لهم عذاب مهين، والذين هاجروا في سبيل الله ثم. ما قتلو عمتوا ليرزقنه الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرزقين لا يدخلنهم مدخلا يرضون وإن الله عليم حليم.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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكَراً يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ فَأَرَبُّكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكُمْ أَن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 هو الَّذِي وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة مِنْ إبراهيم هو سناكم المسلمين من قبل وفي هذا مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ